بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلاً يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ مِنَ اللَّيْلِ ونزد عليه وردل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي شد وطأ وأقوى مقيلا إن 111. إن أشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مكيلا 112. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 114. رب المشرق والمغربلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاكْرُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاذْكُرِ الْكَذَّابِينَ أَجَلَّ النَّعْمَةِ ادِيلا انَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدى نشيبا السماء طيرٍ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَسْحُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرًا فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَفِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى من ان ربك يعلم انك تقوم ادنى تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه و ورؤوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مغضى وآخرون يضعبون في الأرض يبتغون, يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سفير سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرقوا الله قبضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 118. وإن تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفورا